وَلَمُ أَ فيِيكُم رَسمُول اللهَّ لَ يُطيركُم في كَفٍ مِنَ لَمِّرِ الْعَنِتم وَدك اللهَّه حَببَ إلَكُم لِي مَ نَ وَزَييَنَهُ فِي قُنُوبِكُم ولكن الله حبب إليكم اليمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون